بِلا دُقُوقَ كَرَمُ الإلهِ وبشير وبصير كل الخير وبصير كل الخير واليساء يا أفضل الرسل الكرام الرسل الكرام ايه انت الشفيع لنا انت الشفيع لنا انت الشفيع فضيائك عب من المشرقين، من المشرق. ياك عم المشرقين بنوره منذ استنار الكون. بحراء حقا كنت تخلو بذل بحراء حقا كنت تخلو بذل رب كريم كنت تخلو عابدا ربا كريما بحراء أقل وأتاك جبريل الأمين، واتاك جبريل الأمين.